والبارحة افتتحنا فائدة مهمة ولكننا لم نتمها لم نتمها وهي متى تثبت عدالة الراوي وبماذا تثبت؟ قلنا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا ولكن قالوا بأنها تثبت بأحد أمرين الأمر الأول بالاستفادة بالاستفادة وذلك بأن يشطهر بالخير والفضل والثناء عليه ويثني عليه الناس ويشطهر أيضا بأنه ثقة وبأنه, وبأنه وبأنه وبأنه والتعديل بالاستفادة متفق عليه تقريبا هذا هو الأمر الأول وذكرنا ما قيل فيه وذكرنا بعض الأمثلات كالإمام مالك ذكرنا السفيانين وكذلك علي بن المديني والإمام الشافعي والإمام أحمد ويحيى بن معين ومن جرى مجراهما فهؤلاء لا يحتاج إلى واحد الآن ويقول بأن فيهم بأن فيهم كلام واضح؟ هذا باختصار فيما يتعلق بالفائدة السابقة أما اليوم فالأمر الثاني الأمر الأول الاستفادة والأمر الثاني ما هو الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي ينص أحد الأئمة بأن هذا الراوي عدل كالإمام أحمد وكعلي بن المدين وكيحي بن معين وكالنساء وكدار قطني وغيرهم ينصون بأن فلانا عدي وهل يشترط أن يكون هناك أكثر من إمام ينص على عدالة الراوي أم يكفي إمام واحد هنا مسألة خلافية بين العلماء والراجح يكفي إمام واحد يكفي إمام واحد ولماذا قالوا من باب القياس كيف من باب القياس قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفردي خبر الراوي الثقة عند تفردي هل يقبل أم لا يقبل الراجح أنه يقبل خبر واحد الثقة هل يقبل أم لا يقبل الراجح يقبل وهذا الذي قال به ابن الصلاح وابن الحجر والحافظ العراقي وقال به أيضا الخطيف في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية وقال به غير واحد من أئمة هذا الشأن ومن أئمة هذا الفن فلذلك قالوا خبر الواحد خبر الراوي ثقة الواحد يقبل عند تفرده يقبل عند تفرده واضح وعليه فتعديل الإمام الواحد للراوي مقبول أم غير مقبول مقبول تعديل الإمام الواحد للراوي مقبول واضح هناك قول لماذا نقول على الراجح؟ عندما نقول على الراجح أن هناك قولا آخر مرجوح هناك قول آخر كيف هو؟ مرجوح يعني أكثر ضعفا من الأول لأن الأول راجح يعني أقوى والثاني مرجوح فإذا الراجح هو الذي قوي دليله والمرجوح عكسه عكسه، فالمرجوح ماذا قال؟ قالوا لا بد مماذا؟ من, من تعديل ثني؟ لا بد أن يكون هناك أن يكون هناك إماماً، مثلا راوي من الرواة عدله إمام واحد، فقالوا هذا لا يكفي. طبعاً على القول الثاني، قالوا لا بد أن يكون هناك معه معدل آخر عدل الإمام أحمد. وعدل ويحيي بن معي فهذا قول يحكيه علماء الحديث ولكنهم يحكونه بماذا؟ بصيغة التمريض بصيغة التمريض فالقول الراجح أن المعدل الواحد يكفي أن المعدل الواحد شريطة أن يكون من إمام متضلع في الفن ومن آل الفن وأن يكون مطعونا في عدالته كما يأتي أبي خراش من خراش يعني يطعن في بعض آل السنة فيقول الإمام الذهبي إذ كيف يجرح الجارح الثقة أو يقول أنت مجروح في عدالتك كيف توثق وتجرح أسيادك فيطعن فيه فلذلك قال العلماء الإمام الواحد إذا كان من آل الفن ولم يكن مطعورا في عدالته ولا في دينه وجرح إماما لا عن شهوة ولا عن شبهة ولا عن مذهب ولا عن يعني خلاف مذهبي أو خلاف عقدي فقالوا هذا إذا لم يكن عن عقيدة أو عن مذهب أو عن نزع أو شيء من هذا القبيل فيقبل تعديله ولو كان واحدا ولو كان واحدا أما إذا كان من أجل المذهب أو من أجل العقيدة فلا ينظر إليه فلا ينظر إليه ولكن هناك تفصيل قال العلماء إذا كان واحد أشعري أو واحد مرجي أو واحد خارجي والذي جرحه يخالفه في المذهب أو يخالفه في المعتقد فننظر ماذا قال فيه الأئمة الآخر فإذا جرحوه يقبل تجريحه حملا على من جرحه وإذا لم يجرحوه لا يلتفت إلى تجريحه لا يلتفت إلى تجريحه واضح هذا؟ إذن هذا هو القول الثاني أن ينص إمام من الأئمة على عدالة الراوي وهذا هو القول الراجح وهناك قول يقول لابد من تعديل إثنين لماذا قال لا بد من تعديل اثنين لماذا الذي قال لا بد من تعديل اثنين قال عندما تزكي التزكيه ماذا تعتبر تعتبر صفه لان التزكيه صفه فاذا كانت صفة الصفة تحتاج الى عدل واحد ام تحتاج الى عدلين تحتاج الى عدلين ما تحتاج في عدلين كيف يعني لكي تشهد أن هذا الغلام راشد يعطى له المال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان نس منهم رشد فادفعوا اليهم أموالهم فاحتى نعلم عليكم السلام الله وبركاته يعني هذه صفه بماذا تثبت هذه الصفة هل تثبت بعدل واحد أم تثبت بعدلين لا قد من عدلين تثبت بعدلين ولا يقال بأنها تثبت بعدل واحد واضح، فلذلك قالوا لا بد الكفاءة لتشهد أن هذا كف لتشهد أن هذا كف لا يحتاج إلى ماذا إلى عدل واحد، بل يحتاج إلى عدلين فقياسا على هذا قالوا لا بد من ماذا من عدلين، فهم هذا ولا أضيفه نعم توضيح قلنا و... يعني باختصار. الإمام الواحد إذا عدل راويا يقبل تعديله على الراجع هذا قول القول الثاني قالوا بد فيه من إمامين لماذا؟ قالوا لأنه يزكي والتزكية صفة وطبعا أنت عندما تزكي تحتاج لأن يكون لك ماذا؟ عدلي لتثبت أن هذا رشد يدفع له ماله وهذا كف يزوج أو لا يزوج أو يكلف بمهمة من المهمات فإذن الذي قال, الذي قال قولين لا بد من إمامين شنوه ما اشترط قال لك لأن على كون التزكير صفة هذا واحد ثانيا قياس على الشهادة الشهادة في حقوق الآدميين كم تحتاج؟ تحتاج إلى عدل واحد أم إلى عدلين؟ تحتاج إلى عدلين، تحتاج إلى عدلين، ولذلك هناك طريقة، طريقة عند العلماء ينصون عليها يعني كمثل بعض الأئمة عندما يروي الحديث، فيشترط لثبوت عدالة الراوي أن تكون برواية جماعة من الجل عنه، أن تكون رواية جماعة. من الجلة عنه يعني إذا روى عنه جماعة فتقبل روايته أما إذا روى عنه واحد فلا وهذا يقول به طريقة ماذا؟ طريقة أبي بكر البزار وخذوا هذه فائدة طريقة أبي بكر البزار واضح؟ إذن هذه باختصار ما يتعلق بالقول الثاني ولكن الصحيح نقول. ما قاله الإمام الذهبي في ميزانه، وما قاله السخاوي في فتح المغيث، وما قاله الخطيب في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. قالوا بأن الجمهور على أن من كان من المشايخ من كان من المشايخ قد روى عنه جمع. لا تقل مشايخ قل مشايخ ولذلك يقال إن كما يحكي شيخنا عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى لما ذهب إلى الهند، فقيل له لماذا أتيت إلى الهند؟ لماذا جئت لماذا جئت إلى الهند؟ قال أتيت لأقول لكم لا تهمزوا المشايخ، لا تهمزوا المشايخ، قلوا المشايخ ولا تقلوا المشايخ، المشايخ لا تهمزوا المشايخ. فال الإمام الذابي والإمام السخاوي والإمام الخطيب عندهم بأن الجمهور قالوا من كان من المشايخ قد روى عنه جماع روا عنه جماع ولم يأتي بما ينكر عليه كيف يكون حديثه؟ قالوا بأن حديثه صحيح قالوا بأن حديثه صحيح من له هاتف يغلق الهاتف؟ أغلق الهواتف من له هاتف يغلق الهاتف أغلق الهواتف نعم واضح هذا إذا نقف على هذا القول لأن هذا يقتضئن رواية العدل عن غيره تعديل له لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره كما يقول العلماء فلذلك من كان من المشايخ وروى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه فيكون حديثه صحيحا فيكون حديثه صحيحا هذا الذي قرره كثير من علماء الحديث والله تعالى أعلم وأحكم وغضر إن شاء الله نتابع للقول الثالث الذي ذكره وأقوى أخرى التي ذكرت إن في مسألة تعديل الراوي أو بماذا تثبت عدالته تابع الآن الحديث نعم. بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا سعد بن حفص دقيقة بعض الطلبة قالوا بأننا نتوسع كثيرا في ترجمة الرجال فلا بأس الآن يعني إن شاء الله على حسب طارة طورا نتوسع وطورة نمر مرور الكرام كمرور الحاج بوادي المحصر فسعد من هذا سعد من هو من سعد هذا لا سعد بن حفص هذا سعد بن حفص طلحي وكنيته أبو محمد كوفي وهذا معروف به لقب ما هو اللقب معروف به الضخم هذا هو إذا سمعتم روى الضخم هذا هو هو سعد بن حفص يقال له الضخم من آل طلحة ولذلك روى عن أئمة كبار وسيأتي إنه روى عن شيبان النحوي وروى عنه البخاري بدون واسطة وروى عن النساء عنه بواسطة بواسطة ميمون بن عباس يعني الرافق نعم وطبعا هو وثقه ذكر ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطل وإن كان ابن حبان ذكره فقط في الثقات وقد سبق سبقنا قلنا لكم بأن هناك فرقا يعني في الرواة الذين يذكرهم ابن حبان فإذا وثق راويا في مكان ابن حبان وذكر آخر في الثقات ولكنه لم يوثقه فالذي وثقه أقوى ممن ذكره فقط فذكره في الثقات فقط لا يعني أنه ثقة فقد يكون ثقة عنده ولكنه ليس بثقة عند غيره فلذلك يقولون وثقه محبان ومن وثقه محبان يعبر عن الذابي في الكاشف بوثق وثق بالبناء للمجهول يعني وثقه المحبان وثقه من؟ أو العجلي ويعبر عنه من؟ يعبر عنه الحافظ في التقريب صدوقة صدوقة أو يقول عنه مقبول مقبول هذا هو نعم نعم حدثنا شيبان شيبان هو شيخ من؟ شيخ سعد شيبان النوع عبد الرحمن أبو معاويته النحو هذا شيفان سبق سبق معكم في كتاب العلم نعم هل يحيى يحيى بن كثير سبق معكم في بدء الوحي لا نقول في كتاب الوحي لأن من كتب كتاب الوحي في بعض الناس خطأ لأن باقي الكتب كأنها ليست من من الوحي بل الصحيح يعني باب كيف كان بدء الوحي هذه هي الترجمة الصحيحة يعني في بدء الوح نقول في بدء الوح ولا نقول في كتاب الوح نعم. على أبي سلمة. أبو سلمة سبق معنا في بدء الوح نعم. أن عطاء ابن يسار. عطاء يسار سبق معنا في كتاب الإيمان نعم. أخبره أن زيد بن خالد. زيد بن خالد سبق في كتاب العلم. أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلت عثمان وغفان هذا ذكر في باب ما يذكر في المناولة طبعا سبق معكم في كتاب العلم نعم إذا طيب قبل أن تذكر الحديث هذا, هذا الحديث ما هي لطائف أو لطائف إسناده ما هي لطائف إسناده أولا تأمل دائما في ماذا تأمل في سياغ الأداء هنا سياغ الأداء كالعادة عند البخارية تنوع فيها فذكر ماذا؟ ذكر التحديث وذكر العنعنة وذكر الإخبار وذكر ماذا آخر؟ لا ذكر السؤال والقول ذكر السؤال والقول فهذا أيضا يدخل في سياغ الأداء وفي أنواع يتنوع بها البخاري رحمه الله تعالى نعم ثم أيضا من لطائف الإسناد أن هذا الحديث رواه ما لا؟ رواه جماعة من التابعين وهم ثلاثة إثنان منهما من كبار التابعين وأحدهما من صغار التابعين فمن هما كبار التابعين في السناد؟ ومن هو صغارهم؟ نعم، من هما كبار التابعين هنا؟ لا، زيد بن خالد لا أبو سلمة العطاء على من كبار التابعين ومن صغارهم منهم يحيى أحسن يحيى أما زيد بن خالد من, من قلت زيد وعثمان هما الصحابيان وماذا في هنا رواية الصحابي عن الصحابي يروي أحدهما عن آخر وفيه أيضا رواية الأكابل عن الأكابل وفيه رواية التابع على التابع، ها؟ وعيضا من لطائف إسناده أنه نوع في البلدان نوع في البلدان وهذا يقصده البخاري في بعض الأحيان والدليل على أنه يقصد هذا سبق في أول الكتاب أول راوي ذكره من هو الحميدي الحميدي يرجعوا إلى الأول يعني الحميدي مكي ثم ذكر في الحديث الثاني أول راوي أول راوي ذكره مدني ليبين لك أن الوحي كان بين مكة والمدينة بدأ في مكة وختم في مد... في مكة ولكن بدأ في مكة يعني نزل في المدينتين مكة والمدينة واضح ثم أيضا ركزونا هنا ينوع ينو ماذا نوعه هنا ماذا ذكر ذكر آل الكوفة كما ذكر البصريين وكما ذكر المدنيين وكما ذكر المدنيين نعم أنتى رأيت إذا جمع فلم يمل أرأيت سبقا قلنا إذا وجدتم أرأيت وسبقا بينا الرؤية. أن بين الرؤيا إن الرؤيا بمعنى إذا قال الصحابي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت بمعنى يعني يطلب الخبر طلب الخبر فيه معنى طلب الخبر أرأيت أي أصبرني وتاتي الرؤيا ولها معنى تاتي الرؤيا بمعنى ما بمعنى العلم وتتعدى لمفعولين وتاتي بمعنى الرؤيا البصرية وتتعدى لمفعول واحد والثاني الذي يكون منصوبا كيف يكون؟ يكون حالا وتات الرؤيا بمعنى المذهبية رأى مالك حلية كذا أي إذا أبى مالك إلى حلية كذا فالرؤية هنا مذهبية وتأتي الرؤية الحلمية رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي وتأتي الجزائية الجزائية. ولها أنواع أخرى الجزائية كمثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما المراد يرى بمعنى يجزى عنه فلذلك أرأيت بمعنى أخبرني نعم قال عثمان يتوضع كما يتوضع للصلاة ويغسل ذكره أرأيتم يا أتيم الحديث أرأيتم إذا جامع فلم يمني إذا جامع ماذا تفعلون إذا جامع الرجل امراته هذا محلوف لماذا للعلم به للعلم به وسيأتي أيضا في صحيح البخاري رواية مصرح بها تأتي في كتاب الغسل نعم كمرأته وآمته كما سيأتي إن شاء الله فلم يمني هذه رواية فلم يمني وهناك رواية بضم الياء وسكون الميم وقد يفتح ويقال يم هكذا يمني وقد يضم ثلاث روايات وقد يضم مع فتح الميم وتشديد النون وتشديدٌ النوم. وتشديدٌ النوم. ورواية الثانية أقوى وروايات الثلاث كلها يعني صحيحة من جهتي اللغة نعم قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة الوضوء هنا هذا الوضوء الشرعي أن الوضوء اللغوي هذا في خلاف العلماء قالوا بأنه به الوضوء اللغوي والصحيح نه الوضوء الشرعي وهذا كان في أول الإسلام لكنه نسخ لكنه نسخ لكن عندما يطلق الوضوء الأصل إذا أطلقت الحقائق الشرعية ينصرف إلى ماذا؟ الأحكام عندما تنصرف الحقائق الشرعية إلا إذا كانت هناك قرنا نعم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحط وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك طيب هذا الحديث طبعا كما لا يخفاكم الحديث من سخ هذا كان في أول الإسلام كان الرجل إذا ضاجع زوجته وأعجل أو أقحت وانتهى بسرعة لسبب وخرج عليه أن يتوضى فقط يعني الرجل إذا جامع زوجته ولم يمني لا يجب عليه القص كان في أول الإسلام هذا كان حديث معروف إنما الماء من الماء لا يغسل من الماء إلا إذا خرج الماء هذا في أول الإسلام ولازال بعض, بعض العلماء يرى أن هذا الحديث من صرح. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الحديث محكم الماء من الماء يرى أنه محكم يعني إذا رأى في المنام قال لك هو محكم في المنام إنما الماء من الماء يعني إذا رأى في المنام ماءا فعليه الغسل الغسل قال إذا كان من هذه الناحية في المنام فهو محكم أما إذا كان في اليقظة يعني كقصة عثمان هذه فقال لا هذا نسخ هذا نسخ أن في أول الإسلام كان له أن يغسل بكره ويتوضى فقط والحكمة في الأصل ذكره كلام طويل في يعني ذكروا بعض الحكم لكن كلها حكم لا أساس لها من الصحة قالوا لاحتمال أن يكون خرج منه مليون والاحتمال لتنجس ماذا؟ رطوبة فرج المرأة هذا فيه كلام أيضا لأن حتى رطوبة فرج المرأة هي نجيسة صحنا ليست نجيسة هذا هو الراجح وعلى في البخاري ذكر هذا الحديث هنا ليبينا للترجمة بأنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين كما سبق لنا إلا سبق يعني لا بد من المال من من السبيلين نعم لكن هذا الحكم قلنا كيف هو؟ هل هو من سخ أم لا؟ هذا الحكم نسخ ولذلك الشريع على ماذا استقرت؟ استقرت على أن الإنسان إذا ضاجع زوجته سواء أمى أو لم يمني فعليه الغسل سواء أتمى أم لم يتم فعليه الغسل وهذا سيأتيكم إن شاء الله يعني الحديث معروف في الصريح الحديث أبي هريرا إذا جلس بين شعبها الأربع في رواية ثم جاهدها فقد وجب الغسل ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي نص ظل وإن لم ينزل وإن لم ينزل وهذا واضح طبعا وإذا التقى الختانان معروف في الحديث فإذا إذا التق إذا التقى الختانان وجب وجب الغسل بمجرد التقاء الختانين يجب الغسل وإذا غابت الحشف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب الغسل وجب الغسل أنزل أو لم ينزل أنزل أو لم ينزل ولكن هذا هو اللي استقر عليه ماذا استقر عليه أو استقرت عليه الشريعة وطبعا العمل به الآن حرام لأن العمل بماذا بالناسخ والمنسوخ أين هو العمل بالناسخ والعمل بالمنسوخ ها العمل بالناسخ أما المنسوخ عمل به حرام في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة العمل به حرام فهنا مثلا وما في بعض الحالات قد يكون العمل به مستحبا ومن دوبا فيه مثلا عاشرة على القول بأن الصيام أحيل ثلاثة أحوال منها من هاته العاشرة كانت فرضا فرضا كما في الحديث حديثه على النجبل وهو في مستدر الإمام أحمد فإذا ثم نسخه الفرض وبقي ماذا بقي الاستحباب وقيام الليل على القول بأنه كان واجبا على النبي فقط أو على حتى على أمته فبقي عليه الاستحباب بقي الاستحباب وثلاثة أيام أيام البيض على القول بأنها كانت فرضا ثم نسخت بقوله تعالى فما ينشاهد لكم الشهر فليصنوا وبقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيكون الصيام مستحباً أم لا؟ نعم لكن هنا هنا نقول العمل بالمنسوخ حرام العمل بالمنسوخ حرام فالإنسان إذا ضاجع ولكن لم يمني فنقول له يجب عليك الغسل لأن هذا الحكم نسيخ واستقرت الشريع على ماذا؟ على أنه, أنه أمن أو الموني عليه الغسل واضح هذا؟ نعم حدثنا إسحاق قال طيب حدثنا لا أولا فهمنا هذا؟ فهمنا مسألة أمن أو لم يمني وفهمنا أيضا مسألة مس الختالين فإذا فهمنا هذا ننتقل إلى ماذا؟ إلى حديث آخر إذن هذا الحديث هو حديث هناك طائفة تعمل به إلى الآن وهذا خطأ وهذا خطأ لأن من أقحط أو أعجل هو يعاشر زوجته عليه الغسل على الراجح ولا يقال عليه الوضوء فقط لأنه معنا معنوم أن النسخ على القول في تعريف النسخ معناه النقل النقل تقول نسخت ما في الكتاب إذا نقلته وتقول أيضا الإزالة أزلت هذا الحكم ونزل محله حكم آخر نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلت إذا إذا نقلته إذا نقلته فإذن هذا هو إيش؟ إذن العمل بالمنسوخ على الراجح حرام والعمل بالناسخ لا بد منه الآن قل الحديث حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال إسحاق من هو؟ هذا سبق لكم إسحاق لمنصور سبق لكم عدة مرات نعم والنظر هو ابن شميل سبق أيضا في كتاب الوضوء أما إسحاق المنصور سبق في مواضع كثيرة من في كتاب العلي. نعم أخبرنا شعبة عن الحكم. شعبة تكلمنا عنه الإيمان شعبة. نعم من الحجاج شعبة عن الحكم الحكم معتيبة هذا سبق لكم أيضا في كتاب العلي. نعم عن ذكوان أبي صالح ذكوان أبو صالح سبق أين سبق في كتاب الإيمان نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه طبعا <تصفيق> دقيقة هذا أيضا ما ما هي لطائف هذا الاسناد ما هي لطائف هذا الاسناد ها سنوقف سياما هذا الرجال كم رجال هذا الحديث كم ارفعوا صوتكم الرجال ستة سته رجال ها سته نعم ما هي الطائف إسنادي تنوع في ماذا في صيغ الأدب في التحديث وفي العنعانة وفي ماذا آخر؟ الإخبار ورواته كيفهم رواته كيفهم مختلفون أيضا ما بين مروزيين وبصريين وكوفيين ومدنيين وواسطيين واسطين، فنوعا في سياغ الأداء نوعه في سياغ الأداء نعم تابع أن رسول الله صلى الله عليه سمت. وسلم أرسل إلى رجل من الأرض أرسل إلى رجل طبعا هذا مبلم ولكن هذا الرجل من هو اختلف العلماء قيل أن طبعا معلوم لديكم على أن جهارة الصحابي لا تضر ومعروف أن جهارة الصحابي لا تضر خلاف لماذا لسفيان الثوري وخلافه لمن من آخر لابن حزم ابن حزم يقول لعل المباهم يكون منافقا لعل المباهم أن يكون منافقا يقال له لم يثبت أبدا أبدا الابدين وأبدا الامدين أن منافقا واحدا لم يثبت ولم يثبت أيضا أن في الأنصار ماذا؟ أن في مهاجرين منافق إذن كيف يترك أهله وماله ودياره وتجارته وأرضه وهو منافق نعم فإذن الصحيح أنهم قالوا المراد به هذا الرجل من الأنصار هو عتبان بن مالك عتبان بن مالك لأن كما أقول لكم دائما غريب الحديث يفسره غريب آخر والذي فسره من فسره مسلم مسلمة. مسلم في صحيح نعم نعم وقيل رافعن خديج هذا كما ورد في مسند الإمام أحمد وقال العلماء كيف واحد يقول على أنه ورد فيه بأنه عتبان بن مالك وورد فيه رافع رافعن خديج إذن كيف قالوا لعل القصة وقعت مرتين. القصة وقعت مرتين وفي تفسير المبين أنه يفسر بحديث آخر وقد فسره البخاري أنه عتبان بن مالك وفصله مسلم أيضا أنه عتبان ابن مالك م? أما مسألة رافع بن خديج فقد وقعت له أيضا وتكررت القصة معه هذا نعم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر يعني رأسه ينزل منه قطرات من الماء معنى أنه اغتسل وكيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اغتسل لأنه أولا عندما استأذن تأخر والصحابة ما كانوا يتأخر فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الماء يقطر قطر قطر يعني علم أن ذلك من أثر الاغتسال. علم أن ذلك من الأفري لغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، ورأسه يقطر، لأن إسناد القطر إلى الرأس حقيقة ولا مجاز على من يقول المجاز، إسناد القطر ورأسه يقطر، أسناد القطر لمن؟ سنداً إلى الرأس، ها؟ وش هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا مجاز، كما تقول سال الوادي. هل الوادي هو الذي يسير أو هناك من يسيره هذا مجاز على من يقول بالمجاز نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك لعلنا أعجلناك دون أن تفرغ من حاجتك دون أن تفرغ من حاجتك وتقضي حاجتك نعم فقال نعم قال نعم فقال وفي روايات قال الرجل أين هم؟ أعجلتني أعجلتني هذا كأنه يقرر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يبين له النبي الحكمة فماذا يقول؟ الصحابة طبعا معروف عليهم الحياة وإنما قال هذا ليبين له الحكم واشمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على آله قل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو إذا أعجلت إذا أعجلت وفي رواية أبي ذر إذا عجلت إذا عجلت بدون همز وفي رواية عجلت في رواية عجلت إذا أعجلت أو عجلت أو عجلت بتشديد ماذا بضم العين مع تشديد الجين أو بضم العين مع تخفيف الجين نعم زين إذا أو إذا أعجلت إذا أعجلت أو قحط فعلي أو قحط أو ها بالهمز بضم الهمز وكسر الحاء معناه أنه لم ينزل وفي رواية قحط قحط بدون همز وفي رواية بالهمز والهمز إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مفتوحة ورد في ذلك روايتان. يقال أقحط وأقحط نعم يقولوا ولذلك في صحيح مسلم يقال يقال أقحط نعم أقحط ولذلك ماذا يقولون أقحط الرجل معنى أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل ويقال قحط الناس وأقحطوا وأقحطوا قحط الناس وأقحطوا إيش؟ لماذا يقال له متى يقال له متى يقال له ماذا قحط أو أقحط أو قحط ماذا متى أحسن إذا حبس عنهم المطر فهذا لاحظوا التعبير النبوي استعمل هذا لكونه إذا تأخر عن الإنزال. ها؟ سماه كأنه تأخر مجلس. عن الماء عن الماء ها نعم تابع تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيا عن شعبة عن شعبة الوضوء اها تابعه وهب هذا وهب من هو من هو لا من هو من هو من هو, وهب من هو لا هذا وهو ابن جليل ابن حازم. حازم ابن عبد الله ابن شجاع العزدي ما هي أبو العباس البصري الحاخر وليس وهو ابن واب نعم باب الرجل يوضع صاحبه آه هذا أثر طبعا هذا وصله بعضه نعم باب لا فيه أنت عندك بعض الألفاظ غير موجود كيف تابعه وقال حدثنا شعبة وهذه المتابعة وصله عباس الصراج في مسنده عن زياد من أيوب واد ما عندك هذا قال أبو عبد الله ولم يقول غنضر ويحيى عن شعبة ولم يقول غنضر ويحيى عن لم لفظ هذا معنى. يعني ما قلش عليه الوضوء الوضوء لم يصرح بالوضوء ولكن القرينه هي التي تبين ولم يقل لفظ الوضوء بل هذا القرينه هي التي تبين نعم انه كان يعني كما يقولون المقدر وهذه قاعده فافهموها المقدر عند القرينه ت كلمه لفظ به هذه قاعدة مهمه المقدر عند القارينة كلمة الفوض به، فإذن هذا وإن لم يقول عم أبو عبد الله قال ولم يقل غنضر ويحيا عن شعبة الوضوء كيف يعني ولم يقل الوضوء لما صرحوا قالوا يعني لعلنا أعجلت قال نعم فقال رسول الله إذا أعجلت أو قحط فعليك فعليك يعني لم يقول فعليك الوضوء قال فعليك فقط هذا من قال قال فعليك فقط غنظر ويحيى عن شعبه ما قالوا فعليك لم يصرحوا بالوضوء لماذا لماذا القرية تبين لأنهم كان عندهم مسألة الطي ومسألة الاختصار ومن ثم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بكونه اوتيا جواهر الكلم فالمختنص ولذلك حتى المقدر المقدر هو من قبيل ماذا من قبيل الموجود كما يقول علما ولذلك يقولون في المستطر المستطر المستتر ولذلك المستتر ضمير مستتر هل هو من قبيل المتصل ام من قبيل المنفصل ضمير الضمير من قبيل ماذا منفصل لا من قبيل المتصل يعني كأنه موجود كأنه حاضر وإن استطير وأضمر لأنهم يقولون كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر فلذلك قال لم يقل غنبر ويحيى عن شعبة الوضوء بل قال فعليك فقط أما الوضوء فهذا معروف ونقف هنا بل في الرواية فليس عليك غسل فليس عليك غسل نقف على باب الرجل يوضئ صاحبه باب الرجل يوضئ صاحبه حتى ندرك صلاة العشاء والله تعالى أعلم وأحكم واليوم حاولنا اللال نتوسع في تراجع الرجال نزول عند رغبتي بعض الطلبة والإخوة وإن شاء الله نتابع هذا من الله عز وجل ونقف مع هذا الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته